بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات كتاب وقآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم فسوف يعلمون م أهلَكنا مِ قَرِيةٍ إَّ وَلَ كت مع ل تشقُ منِ الأَّةٍ أَجلغَ وَمَا يَستَخبُون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من لَن تَنزِلوا المَلائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ وَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ زهجئون قد في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت وقد خلت سنة الاولين وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ دَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَعْدُوا إِنَّمَا سُكِّرَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَغَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَلَّلْنَا نَظَرِينَا وَحَفِظْنَا وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إلا, إِلَّا مَنِ اسْتَمَعَ الْقَصَمَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ والارض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لكم فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِالْغَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وما فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُمُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ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 فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فَقَعُود ساجدين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 قال لم أكن لأسجود لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنوط قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنه الى يوم الديب قال على ربي فانبني الى يوم يبعثون قال فان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صوت علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب هم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وأيون ندخلوها بسلام آمني ونزعنا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 قانونا لا توجد ان نبشوك بغنا من عديد ا انا ابشر طوني على اما الثاني ينكبر فبما تبشرون أََنُبَشَّانَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ أَوْ عَلَى مَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. جُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَنْ أَتَى قَدَرْنَا إِنَّا غَالِبُونَ فَلَن نَّٰهِيَ فَيْن الْمُصَنَّون قُل وَإِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وإن فادقوا. فاسر بأملك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الامر ان ذا برها اولئك مقطوع مصبح وجاء اهل المدينه يستبشرون أَلا إِنَّ هَؤُلَاءِ فِي فِتْنَةٍ فَلَا تَفْزَحُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُن قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ أَوَ لَهَا أُلَائِ بَنَاتٍ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اَخَذَتْهُمْ صَيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَذَابًا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سجير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 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَكَةِ لَ بُابِنِي فَ تَقَمنامِلهُم وَإِنهُ مَا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَدِ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق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 وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعلم عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاً آخَرٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ